اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واهل بيتنا الطيبين الطاهرين الله صل على محمد وال محمد الاوامر تعريف الامر الامره وطلب الفعل من العالي الى الداني ويبحث الأمر من ناحيتي مادته وصيغته بحث الأوامر من أهم مباحث الألفاظ في علم الأصول علم الأصول يشتمل على مباحث الألفاظ وعلى المباحث العقلية مباحث الألفاظ ما يرتبط بالله والسلام عليكم مباحث الالفاظ ما يرتبط بالفاظ النصوص اول بحث في مباحث الالفاظ هو بحث الاوامر يعني امر المولى شنو معناته ظاهر في اي معنى هل هو ظاهر في الوجوب ام هو ظاهر في الاستحباب هذا بحث الاوامر من اهم المباحث في علم وصول الفقه ويترتب عليه فروع كثيرة ومسائل كثيرة والفقيح بحاجة إلى هذا البحث في استنباط الحكم الشرعي يعني لا يريد استنباط الحكم الشرعي وما يدري معنى الأمر شنو هل بإمكان ذلك؟ لا فإذن بحث الأوامر سلام عليكم تعتبر شنو من أهم ما يرتبط باستنباط الحكم الشرعي جزيلا الأوامر جمع أمر. الأوامر جمع أمر. شنو معنى الأمر؟ الأمر في اللغة هو أن يطلب الإنسان اللي في مرتبة أعلى الشخص الذي هو في مرتبة أعلى يطلب شيئا ممن هو دونه. شوفوا الطلب قد يكون طلب على ثلاثة أقسام قد يكون من الداني إلى العالي الفقير يستجدي هذا أمر الاستجداء أم استجداء هذا ليس بأمر لو قال أعطني درهما يعني دعي أمرك بأن تأطهي درهما لا هذا استدعاء واستجداء والتماس التماس طبعا نبدأ مثل المرحلة الثانية است... است... يعني استجداء يعتبر إذا كان الأمر من الداني إلى العالي وإذا كان من المساو إلى المساو يعني شنو يعني واحد يطلب من زميله أعطني الكتاب, أعطني الكتاب هذا أيضا لا يسمى أمرا يعني شنو واجب عليك تعطيني الكتاب لو ما أعطيت الكتاب فقط اعطيت مثلا لا وإنما هذا يسمى بالالتماس هذا الثاني يسمى بالالتماس الأول شنو كان؟ من الداني الفقير يعني إلى العالي يسمى بالاستجداء والاستدعاء من المساوي إلى المساوي يسمى بالالتماس يعني يطلب منه شيئا أما إذا كان من العالي إلى الداني هذا يسمى بالامر يعني المولى يأمر عبده المولى هو العالي والعبد هو شنو الداني يعني في المركبة الأب يأمر ابنه هذا شنو الأب في مرتبة عالية والابن في مرتبة دانية مثلا الفقيه يأمر الناس الفقيه المجتهد في مرتبة عالية والناس في مرتبة دون ذلك ربتش نون؟ هذا يسمى بالأمر الإمام المعصوم يأمر يا الناس أمر من العالي إلى الداني الله عز وجل يأمر يا الناس أمر من العالي إلى الداني وقمةه المعنى في ذلك هو أمر الله عباده لأن الله هو في قمة الألو ونحن في قمة يعني في نهاية المرتبة الدانية بالنسبة إلى الله عز وجل هو المولى الحقيقي ونحن العبيد حقيقه اما مثلا واحد انسان عادي مولى وعنده عبيد هذا مولى مجازي والعبد لم يعتبر عبد مجازي بالنسبه لنا الكل ملك الله عز وجل رفضنا فالامر شنو هو فعريف الامر الامر هو طلب الفعل ان يطلب فعلا اعتني بالكتاب صلى صوم هذا طلب للفعل من العالي من العالي قلنا العالي في القمة هو منه هو الله عز وجل ومن بعد الله عز وجل هو الرسول الأعظم وصلى الله عليه وعليه وسلم والصديق الطاهر وأهل البيت هؤلاء هم قمة القمم يعني هو طلب الفعل من العالي إلى الداني إلى الداني يعني اللي في مرتبة ثانية يعتبر في مرتبة ثانية مثل الناس العبيد ما اشبه هذا يسمى بالامر قلنا في مقابل الامر شنو عدنا؟ عدنا التماس وعدنا استدعاء الالتماس شنو كان؟ من المساوي الى المساوي والاستدعاء من الداني الى العالي بني. اللي مثل ما احنا شنو نطلب من الله عز وجل هذا يسمى دعاء واستجداء جل. عرفنا معنى الأمر ولكن البحث في الأمر في ناحيتين ويبحث الأمر من ناحيتين مادته وصيغته. وصيغته ناحيتين مضاف أصل ناحيتين بنون لأنه أضيف إلى مادته النون تحذف حسب ما قاري في العلوم العربية ويبحث الامر من ناحيتين مادته وصيغته احنا عندنا مادة الامر وعندنا شنو صيغة الامر شنو مادة الامر شنو صيغة الامر مادة الامر يعني الاحرف التي يتشكل منها كلمة امر شنو هي الف ميم, را, ألف ميم را هذه تسمى بمادة الامر ا م ر ماده الامر صيغه الامر يعني شنو يعني شكل الامر يعني هيئه الامر يعني هيئه تدل على الامر مثلا لو قال أقم الصلاه أقم الصلاه أقم فعل امر هل في هذه الايه الكريمه ماده الامر ام صيغه الامر ماكو ماده الامر يعني الف وميم وراء ماكو أكو ألف وميم ورا. لا ماكو ماده الامر وانما صيغه الامر صيغه الامر يعني شنو يعني شكل هيئه تدل على الامر اقم على وزن افعل افعل شكل يدل على شنو الامر اذا عندنا ماده الام ماده الام شنو قلنا الف ميم راء وعندنا صيغة الامر صيغة الامر يعني شكله الامر يأتي تفصيله ذلك مثلا شوفوا هذا الحديث الشريف مروا شيعتنا باعتبار احنا نقترب شيئا فشيئا عن الاربعين الحسيني والزيارة الخاصة مروا شيعتنا الامام الباكر عليه السلام يقول مروا شيعتنا مروا شيعتنا هذا امر بمادته ميم وراء؟ مروا يعني امروا مرو شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله. فهذا أمر من الإمام الباقر عليه السلام. لمن لمن يسمع هذا الحديث؟ يعني الآن مو إحنا دا نسمع هذا الحديث؟ هذا صار في ذمتنا. هذا صار في ذمتنا يعني شنو؟ يعني لازم أي واحد نشوفه نقوله. صباحكم الله. بك. مروا شيعتنا بزياره قبر الحسين فإن اتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء واتيانه مفترضا على كل مؤمن يقر له بالإمامة من الله عز وجل طبعا مفترض هنا بمعنى مو الوجوب الشرعي اللي مثل الصلاة وانت قال به بعض الفقهاء تعرفون بعض الفقهاء أفتر بأن زيارة الحسين عليه السلام تكون واجبة على الإنسان ولو مر بحياته لكن حسب ما يستفاد ويستنبط من مجموعة أجلة شرعية اللي هنا مفترض يعني شدة الاستحباب يعني ثابت فرض ثبت ذلك عندما بمعنى شدة الاستحباب زين احنا كلامنا في الأوامر قسم مادة الأمر مادة الامر يعني شنو يعني الف ن م ر هذا الحديث الشريف في بدايته ماده الامر مروا شيعتنا مروا شيعتنا ماده الامر ماده الامر شنو معناها هذا اللي يرينا قراء شوفوا ماده الامر وهي الف ن م ر تكون في مقابل شنو صيغه الامر صيغه الامر يعني شكله الامر لكن هنا ماده الامر الف ن م ر وكل ما يعني كل صيغة كل لفظ اشتق منها منها يعني من الالف والميم والراء من افعال من بيان لما اشتقه سواء كان من افعال او اسماء شوفوا الف ميم راء قد يشتق منه فعلا مثل امارة مثل يأمره مثل مر يعني اؤمر هذا فعل فعل ماض ومضارع وامر وقد يشتق منه اسم قد يشتق منه اسما مثل شنو اسم الفاعل انا امرك انا امرك بزياره الحسين امرك شنو اسم فاعل فاعل مثل ضارب آمر انت مامور بزياره الحسين عليه السلام هذا شنو اسم مفعول لو قال المولى لعبده أنت مأمور بزيارة الحسين عليه السلام يعني شنو يعني واجب عليك زيارة الحسين عليه السلام مأمور هذا شنو مادة الأمر مصيغة الأمر ألف ميم را إذن مادة الأمر شنو هي هي ألف ميم را وكل ما اشتق منها وكل شيء يشتق من هذه المادة يشتق منها يعني تتصرف إلى صيغ مختلفة فتسمى بالمشتقات سواء كانت من أفعال وهي أمر فعل ماضي يأمر فعل مضارع مر شن هو فعل أمر لو قال أمر الله عز وجل مثلا بولاية علي عليه السلام أمر الله عز وجل يعني شنو فعل ماض أمره لكنه مادة الأمر ألف نيم را مصيرة الأمر مادة الأمر يدل على الوجوب يأمر, يأمر الرسول بولاية علي عليه السلام هذا أيضا مادة الأمر يعني ألف نيم را ومر مر شنو يكون فعل الأمر لو قال مر بكذا مثل ما الإمام الباقر مروا شيعتنا هنا يكون هم مادة الامر وهم يكون شنو صيغة الامر أحسنتون لان هو فعل امر شكله شكل الامر ومادته ايضا مادة الامر مثل مر هذا مادة الامر وايضا يصح ان نعتبره شنو صيغة الامر يعني شكله الامر على وزن الامر يعني لا شوفوا مثلا اقم الصلاة او زر الحسين زر الحسين هنا صيغه الامر موجوده الامر زر يعني افعل لكن ماده الامر ما موجوده مو الف وميم وراء شنو امثال هذا ذكرنا الافعال المشتقه من ماده الامر هل هناك اسماء مشتقه من ماده الامر نعم واسماء, وأسماء يعني شنو يعني اسماء مشتقه من ماده الامر امثال آمر امر على وزن فاعل اسم فاعل مأمور على وزن شنو مفعول اسم مفعول امر امر شنو مصدر المصدر ايضا اسم اردت شنون فاذن مادة الامر يعني ا ميم ر وما يشتق من هذه المادة سواء كان فعلا او اسما هذه هي مادة الامر ما هي دلالة مادة الأم؟ يعني ما هي معنى مادة الأم؟ لو رأينا حديثا شريفا أو آية كريمة فيها مادة الأم، ما هي معنى مادة الأم؟ هل الوجوب أو الاستحباب أو شيء آخر؟ يقول دلالتها دلالتها الضمير وين يرجع؟ لمادة الأم، وليسجة الأم ولا للأم نفسها لمادة الأم. دلالتها يعني شنو يعني معناها هو هذه اللي راح نعتمد عليها في استنباط الحكم الشرعي مادة الامر الالف ميم را من الالفاظ الظاهرة في الوجوب من الالفاظ الظاهرة في الوجوب الظاهرة في الوجوب يعني شنو يعني المعنى الظاهر لها ما يستظهره العرف من هذه المادة شنو؟ الوجوب فإذا رأينا في رواية أو آية مادة الأمر نستمدف منه شنو؟ الوجوب إلا إذا أكو قرين على الاستحبار إذن مادة الأمر من الألفاظ الظاهرة في الوجوب يعني معناها الظاهر هو الوجوب والدال عليه يعني على الوجوب يعني مادة الأمر تدل على ليش وذلك لأن العقل إذا العقل رأى مولا يأمر عبده بمادة الأمر يقول أمرتك أيها العارض بكذا بزيارة الحسين مثلا صحيح العقل يفهم وجوب إنبعاث العبد يعني أن يطيع العبد أن يمتثل العبد أمر مولاه ليش رعاية لحق المولوية المولوية والعبودية تقتضي أن يكون الإنسان مطيعا لربه كما أن المولوية والعبودية تظي ان يكون الانسان ويرى الانسان نفسه دائما مقصر في حق المولى دائما مقصر في حق المولى شوفوا هذه هي مقتضى العبوديه يعني عندما نقرا دعاء كميل في المروي عن مولانا امير المؤمن اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العظم الامام قاطعا معصوم قاطعا معصوم لا يصدر عنه المكروه فكيف بالحرام فهذا شنو معناته لكن اول من العلماء قالوا لك هذا الله يجعل من المسلمين يقول لك ان الله يجعل من المسلمين يقول لك ان الله يجعل من الله عز وجل هو شنو في قمة ان يعني ماكو بعد رب الله قمة المولوية وهؤلاء هم حقيقة عباد الله بمعنى الكلمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت يعني أعلى مرتبة في العبودية ما يمكن للعبد أن يصل إلى ذلك من المعرفة بالنسبة إلى الله عز وجل هؤلاء الأضخار فهؤلاء دائما يرون أنفسهم مقصرين في مرتبة يعني بالنسبة الى الله عز وجل فالإمام لما يقول اللهم مقصر لي الدنوب مو يعني أنا مذنب الإمام هو معصوم لكن يشوف نفسه مقصر يعني مثلا كمثال نقول، فرض واحد ضيف عزيز على الإنسان جاي والإنسان بمقدار ما قدر استضافه. يعني كان عنده مثلا فلوس راح اشترى له طعام جيد هيئ بعض امور الضيافه ولكن مع ذلك دائما يقول له انا مقصر يعني انت حقك اكبر علي فانا مذنب امامك ولا هو مو اذنب لا يكلف الله نفسا الا قدها فبالنسبه الى الادعياء الوارده عن الائمه عليهم أفضل الصلاة والسلام هذه يعني النقطة في معرفه المعنى مو انه نعوذ بالله الامام قد ارتكب معصيه ابدا محال هذا الشيء وانما الامام يرى نفسه عبدا ذليلا امام الله عز وجل ويرى نفسه مقصرا بالنسبه الى الله عز وجل هكذا إذن العقل شوفوا العقل يرى أن مقتضى المولوية والعبودية أن العبده يطيع مولاه أن العبده يطيع مولاه كما أن العقل يرى أن مقتضى الربوبيه والعبودية أن الإنسان يقر لمولاه وهو الله عز وجل بشنو بالذنب والتقصير هذا ما يراه العقل شوفوا وذلك وذلك يعني شنو يعني مو قلنا مادة الأمر تدل على الوجوب ليش يشتدل على الوجوب وذلك لأن العقل يستقل يستقل يعني يحكمه العقل يستقل يعني يحكم مستقلا من دون حاجة إلى دليل آخر يستقل في ذلك يعني ما يحتاج إلى دليل ثاني العقل يستقل يعني يحكمه بنفسه يحكم مستقلا من دون حاجة الى دليل اخر يستقل بماذا باللزوم الانبعاث الانبعاث يعني الانتفال يعني ان يكون الانسان العابد مطيعا لمولاه انبعث المولى المولى عندما يبعثني نحو الصلاة يعني يأمرني بالصلاة علي ان انبعث يعني ان امتفل هكذا والانزجار الانزجار يعني الارتداع يعني الترتجع عن زجره يعني عن الردع المولى لو ردعني عن الكذب علي ان انزجر يعني ان اترك الكذب ارتدع يعني الانزجار يعني الارتداع والترك عن زجره يعني زجر المولى يعني عندما يردع المولى يعني يمنع المولى عن منعه زجره يعني ردعه ومنعه ليش العقل يستقل بفهم هذا المعنى قضاء لحق المولوية والعبودية المولوية والعبودية اكوبينات حقوق لحق المولى على العبد ان يطيعه فكيف إذا كان المولى مولى الموالي اللي مو فقط إلى حق بعض النعم علينا وإنما حق الوجود علينا هكذا إذن الأمر بمادته يدل على الوجود هذا خلاصة الكلام الأمر بمادته يدل على الوجود ما هو الدليل على ذلك؟ الحق. ما هو الدليل على ذلك؟ الحق. العقل العقل يخهم ذلك لأن معنى الأمر هو الوجوب شرط دلالة هل هناك شروط في دلالة مادة الأمر على الوجوب؟ نعم هناك شروط الشرط الأول أن يكون من العالي إلى الداني لماذا؟ لأن إذا لم يكن من العالي إلى الداني وان كان مشتملا على ماده الامر هذا لا يسمى امرا يعني لو قال الفقير امرتك بان تعطيني درهما امرتك ا م ر ماده الامر موجوده ولا ما موجودة موجوده لكن هذا امر ليس بامر وانما هذا دعاء واستدعاء وطلب واستجداء وما اشبه ليس بامر الشرط الأول أن يكون من العالي إلى الثاني الشرط الثاني أن يكون مجردا عن القرائن التي تدل على الاستحباب شوفوا هذا الحديث الشريف اللي احنا قرعناه مره شيعتنا بزيارة قبر المحسين هذا الحديث يشتمل على مادة الأمر وعلى صيغة الأمر يعني تأكيد مادة الأمر وصيغة الأمر ولكن لا يدل على الوجوب على رأي مشهور الفقهاء يعني مثلا إحنا إذا طلعنا منا وسمعنا هذا الحديث مرشيعتنا لازم أي واحد نشوفه نأمره بزيارة الحسين ونحثه على ذلك إذا مثلا ما قلنا الانسان يسقط عن العداله معصيه لا وانما هذا الحديث يدل على شده الاستحبار المراتب العاليه للاستحبار وان من يامر بهذا مثلا الزياره اش قد يحصل من ثواب صحيح لا يدل على الوجوب وان أفتى بالوجوب بعض الفقهاء فاذا مروهنا ماده الآن دلت هذه الماده على الوجوب لم تدل ليش لان اكون قرينه ان زياره الحسين من المستحبات المؤكده والامر بالمستحب يكون مستحبا لا يكون واجبا قرينه هو. فالقرينه صرفت المعنى عن الوجوب الى شنو الاستحباط هكذا فلذلك الحقي لا يفتي هنا بالوجوب وإنما يفتي بالاستحباط إذن ماده الامر تدل على الوجوب بشرطين الشرط الاول ان يكون من العالي الى الداني طلب منها العالي الى الداني والشرط الثاني ان يكون شنو ماضي, ماضي طرينا على الاستحضار لاحظوا شرط دلالتها يعني دلاله ماده الامر على الوجوب دلالتها الضمير يرجع الى ماده الامر على الوجوب اكتبوا يشترط في ظهور لفظ الامر لفظ الامر يعني اكتبوا ماده الامر الف م ر الف م ر في الوجوب يعني ان يكون لفظ الامر ظاهرا في الوجوب ظاهرا في الوجوب يعني شنو يدل على الوجوب ظاهرا في الوجوب يعني يدل على الوجوب ودلالته يعني دلاله لفظ الامر عليه يعني على الوجوب ما يلي ما يلي يعني هذه الشروط التالية اولا ان يكون الامر يعني ان يكون هو ضمير مستتر راجع الى الامر ان يكون الامر من العالي العالي من الله عز وجل الطاهرين والنبي صلى الله عليه وسلم الى الداني داني يعني العباد هذا الشرط الاول قلنا هذا الشرط حتى يخرج امر الفقير لوجوب التصحيح يعني بالتصدق وحتى يخرج امر الزميل لزميله يأمره بعطاء الكتاب هذا لا يسمى أمرا وإنما يسمى التماسا ثانيا أن يكون الأمر يعني ظن راجع للأمر مجردا من القرائن أي قرائن التي تصرفه يعني تصرف الأمر إلى الاستحباب أو إلى مطلق الجواز لأن عندنا بعض الأوامر لا تدل على الوجوب ولا على الاستحباب وإنما على مطلق الجواز مثل هذه الآية الكريمة وإذا حللتم شنو تصطادوا يعني لو إذا حللتم فاصطادوا إذا حللتم يعني حللتم من الإحرام يعني نزعتم الإحرام فاصطادوا الصيد مجان حرام الآن اصطادوا يعني واجب تصطادون الآن؟ لا يعني اللي يريد يصطاد بعد ما يكون من أراد الصيد فله ذلك يعني ما بيشكايا فاصطادوا أمر لكن لم يدل على الوجوب وإنما دل على الجواز ليش إن أكون قرينة هنا دي. إلى هنا انتهينا من مادة الأمر ودلالتها الآن نأتي إلى صيغة الأمر صيغة الأمر يعني شنو؟ يعني شكل الأمر هيئة تدل على الأمر هيئة تدل على الأمر ما بألف ميم را مثل انصر انصر أمر أمر مادته نون وصاد ورا مؤلف ميم ورا ومادة الأمر لكن صيغته صيغة الأمر صيغة الأمر يتحقق الأمر يعني صيغة الأمر بكل تعبير يعطي معناه يعني معنى الأمر أي تعبير يفيد معنى الأمر وإن لم يكن مشتملا على الألف والميم والراء هذا يسمى بصيغة الأمر يتحقق الامر بكل تعبير يعني بكل لفظ يعطي معناه يعني يعطي معنى الامر معنى الامر شنو هو الطلب من العالي الى الداني طلب العالي من الداني هذا يسمى بمعنى الامر امثال فعل الامر مثل اقرأ أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وكان علي عليه السلام مع الرسول في الغار عندما نزلت هذه الآية المباركة لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد كفل بعليا تعرفون في قصة مفصلة أولاد أبي طالب قسمهم على الأعمام وبني الأعمام فرسول الله تكفل بعلي عليه السلام وكان عمره عمر الإمام تقريبا عشر سنوات الرسول كان يأتي إلى غار حراء ويعبد الله عز وجل وكان يأخذ الإمام أمير المؤمنين معه إلى الغار لعبادة الله عز وجل وكان يخلي الإمام في البيت وفي البيت خديجة كان يأخذ الإمام معه فلما نزل جبرائيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقرأ هذه الآية المباركه اقرأ باسم ربك الذي خلق والإمام أيضا كان مع الرسول في الغار ولذلك الإمام في نهج بلاغة يقول كنت أسمع الكلام ولم ارى الشخص هكذا وهذه ايضا من فضائل الامام صلوات الله عليه وقال فعل الامر نحو اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق اقرأ امرا امر بمادته لو بصيغته احسنت لان ماده الامر ما موجوده ألف وميم وراء ما عندنا او صلي اقيم الصلاه مثلا صلي هذا ايضا امر لكن بصيغته مو بمادته هذا مثال لفعل الامر ثانيا الفعل المضارع المقترن بلام الامر مثل شنو لتقرأ لتقرأ اصله تقرأ فعل مضارع اتينا بلام الامر ولام الامر تجزم الفعل المضارع شنو صار لتقرأ لتقرأ الصلاة يعني شنو يعني واجب عليك أن تقرأ الصلاة لتقرأ القرآن يعني واجب عليك تقرأ القرآن لتصم لتصوم تصوموا كان تصومه في الأرض تصوموا فعل مضارع لام الجازنة دخلت عليه شنو صار لتصوم صار التقاء الساكنين بين الواو وبين الميم فحذف الواو عرفت إيش هذا تفصيله قريبه في العلوم العربيه فاصبح لتصم هذا فعل مضارع اقترن بلام الامر لان الامر في صيغه المخاطب تكون على صيغه الامر اما في صيغه المغيب وفي صيغه المتكلم سواء وحده او مع الغير يكون على أي شكل يكون على شكل المضارع المجزوم بلام الامر ليضرب ليضربا ليضربو، لتضرب لتضرب ليضربنا اضرب شوفوا لما وصلنا للمخاطب صار صيغه الامر اضرب اضرب اضربوا اضربي اضرب اضربنا لاضرب لنضرب، هكذا صيغه المتكلم وصيغه المغاي على شكل المضارع لكن صيغه الامر المخاطب على صيغه الامر اضرب افعل يعني اذا الفعل المضارع المقترن بلام الامر يعني اللي اتصل به لام الامر لتقرا لتصم هذه ايضا من صيغ الامر فالفقيه عندما يلاحظ الروايه الشريفه فعل امر مثل اقرا او فعل مضارع فيها لام الامر هذا شنو صيغه الامر ثالثا اسم فعل الامر اسم فعل الامر مثل الصح عليك مكانك هذه الأشياء مو فعل وإنما اسم فعل لكن تفيد معنى الأمر اسم يعني أسماء معناها فعل الأمر صح بمعنى أسكت صح كلمة زجر للسكوت ويستوي فيها الواحد مع غيره يعني للجماعة أيضا يقال صح ما نقول الصهو وللمفرد صح للمذكر صح وللمؤنث ايضا صح هذا اسم فعل يعني اسم معناه الفعل معناه فعل الامر صح يعني شنو يعني اسكت نفس الشيء مذكر مؤنث مفرد مثنى جمع لفظ واحد يستخدم لكل هذه المرات هذا بالنسبة الى الصح واما عليك نقول مثلا عليك زيدا عليك زيدا يعني شنو يعني خذ زيدا أو عليك بعليا عليه السلام يعني ألزم عليا هكذا معرفت شلون هذا ايضا يعتبر اسم فعل الأمر يعني معناه الأمر ولا مادته خمول الأمر ا ميم راء لا مكانك مكانك يعني لا تتحرك ابقى في مكانك هذا عاده يؤتى به للتحذير من شيء للتحذير من شيء مكانك يعني أجلس في مكانك يعني لا تتحرك هذا أيضا صيغة الأمر صيغة الأمر يعني شنو يعني هيئة شكل يفيد الأمر شكل يفيد الأمر وليس فيه مادة الأمر يعني مؤلف ميم راء صور التعبير واضح موجيز ذات صح عليك مكانك هذه أقسام لصياغ الأمر يعني إذا مثلا في الامتحان ورد هذا السؤال اللي اذكروا لنا اقساما لصياغ الأمر مع الأمثلة فتذكرون فعل الأمر فعل المضارع اللي هو مجزوم بلا من واسم فعل الأمر ايضا أكو شيء آخر نعم الفعل المضارع المقصود به الانشاء شوفوا الفعل الماضي والمضارع اخبار الفعل الماضي شنو إخبار عن الماضي فعل المضارع اخبار عن شنو عن المضارع وهكذا بالامر شنو هو انشاء انشاء يعني طلب احيانا الفعل المضارع يعطي معنى الانشاء هو جعل للاخبار يعني مثلا ينصر يعني في المستقبل زيدون ينصر هكذا. ينصر زيد يعني في المستقبل ينصر هذا إخبار أما قد يراد به الإنشاء يعني الطلب مثلا يأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام ويقول سيدي ومولاي هكذا صلى مثلا نسي الوضوء مثلا أو كذا أو لم يكن مستقبل القبلة الإمام يقول يعيد صلاته يعيد فعل مضارع فعل وصاحل الضمير هو راجع لذاك اللي مثلا كذا وصلاته يصير مفعول يعيد صلاته وش معنى معنى هل يعيد صلاته هذا هو معنى الامام ده يقول في المستقبل هذا راح يعيد صلاته لا مو الإمام يسال الامام الامام يقول يعيد صلاته يعيد صلاته هذا صلب باعاده الصلاه فهنا فعل مضارع لكن معناه مو إخبار معناه شنو إنشاء يعني طلب عرفت شنون؟ أحيانا الفعل المضارع على إعرابه مرفوع ماضي على الجزم ولا لام الأمر وإنما أريد بمعناه الأمر هذا يعتبر من صياغ الأمر هذا يعتبر من صياغ الأمر ويدل على شنو؟ على الوجوب يعتبر من صياغ الأمر ويدل على الوجوب شوفوا هذا أحسنتم يقصد الوجوب الفعل المضارع لكن المقصود به الانشاء الانشاء كتبوا الطلب الإنشاء يعني الطلب اللي هي يكون في مقابل الاخبار باعتبار فعل المضارع اساسا وضع للاخبار نحو يقرا او يعيد صلاته او اطلب منك ان تكتب أطلب فعل مضارع يعني أنا أطلب في المستقبل أن أنت تكتب في المستقبل لا المقصود أمر بالكتابة المقصود أمر بالكتابة إذن هذه أمثلة مختلفة كلها تفيد الطلب كلها من صياغ الأمر من عن شنو يعني شكل يفيد الأمر هيئه تفيد الأمر هكذا جيه نوع آخر نعم الجمله الاسميه المقصود بها الانشاء جملة جمله اسميه اصلا مو جمله فعليه حتى يكون فيها فعل امر او مثلا مضارع كذا لا جمله اسميه المقصود بها الامر مثل هذا المثال الجمله الاسميه يعني مبتدا وخبر المقصود بها يعني بهذه الجمله الاسميه اللي مبتدا وخبر الانشاء يعني الطلب الانشاء يعني شنو الطلب نحو الصلاة مطلوبة منك الصلاة مطلوبة منك شنو هذا؟ الصلاة مبتدأ مطلوبة منك الخبر هذه جملة دلت على شنو الصلاه فهي من صياغ الأمر ومثال آخر زكاه الفطرة عليك يعني ثابتة عليك صحيح واجبة عليك كائنة عليك لأن عليك ظرف يحتاج إلى متعلف. من التامل منك، صحيح؟ منك أمر، مطلوب منك أمر. كل الجملة تبصيرة الآن. زقاة الفترة عليك جملة اسمية. المقصود فيها الأمر. الطلب بيصير شو يصير صينة الآن؟ هناك أيضا السادس المصدر النائب عن فعل الأمر. المصدر النائب عن فعل الأمر يعني الذي جاء مكان فعل الأمر. مثل إعادة للفعل يسأل الإمام. عن الصلاة اللي صلّاه بدون نظافة فالامام يقول إعادة للصلاة إعادة للصلاة شنو؟ يعني شنو؟ أعد الصلاة. مصدر شنو؟ إعادة مصدر مصدر يعيد شنو؟ إعادة مصدر لكنه جاء مكان فعل الأمر مكان أعد نحو إعادة للفعل يعني شنو؟ يعني أعد الفعل. هذا مصدر نابعا فعل الامر نابعا فعل الامر يعني شنو يعني جاء مكانه جاء مكان فعل الامر او مثال اخر صياما صياما شنو هنا صياما ايضا مصدر لكن المقصود بالصياما شنو صم هذا هو المقصود فاذا يعتبر من صياغ الامر عرفنا معنى صيغه الامر شنو معنى صيغه الامر شكل يدل على الطلب شكل يدل على الطلب سواء كان صيغه الامر يعني فعل الامر او المضارع او جمله اسميه او غير ذلك دلالتها دلالتها يعني معنى صيغه الامر معنى صيغه الامر نفس معنى ماده الامر ماده الامر مو كان الوجوب صيغه الامر ايضا الوجوب ليش لأن العقل يستقل بفهم ذلك قضاء لحق الربوبية والعبودية نفس ما ذكرنا شوفوا دلالتها يعني دلالة صيغة الأمر يعني معنى صيغة الأمر صيغ الأمر من الألفاظ والتعابير الظاهرة في الوجود يعني معناها الظاهر هو الوجوب والدال عليه يعني التي تدل عليهن على الوجود يعني هذه الستة اللي قرأناها كلها تدل على الوجوب، وذلك يعني شنو الدليل على ذلك؟ لحكم العقل، العقل يحكم بماذا؟ بوجوب طاعة الامر المولى الذي أمر على العبد أن يطيع، يمتثل، يمتثل أمره، طاعة يعني رعايه لحق المولوية والعبودية نظير ما تقدم نظير ما تقدم يعني شنو يعني مثل ما تقدم في مادة الام شرط دلالتها نفس الشروط شرط دلالتها يعني نفس الشروط أولا أن يكون من العالي إلى الداني أحسنتم الشرط الثاني أن لا تكون هناك قرين على الاستحباب أو الجواز شرط دلالتها يعني شرط دلالة صيغة الأمر على الوجوب يشترط في ظهور صياغة الأمر باعتبار الصياغة مختلفة في الوجوب يعني أن تكون ظاهرة في الوجوب ودلالتها يعني دلالة صياغة الأمر دلالتها ضمير راجع للصياغة الأمر عليه يعني على الوجوب ما يلي يعني شراب العاطل أولا أن تكون يعني أن تكون صيغة الأمر ان تكون ضمير رجع على صيغه الامر من العالي الى الثاني ثانيا ان تكون يعني صيغه الامر مجرده يعني خاليه عن القراء التي تصرفها الى الاستحباب يعني تصرف صيغه الامر تصرفها ضمير رجع الى صيغه الامر الى الاستحباب او الى مطلق الجواز إذن الامر بمادته ا ن ر و بصيغه الصيغ المختلفه ظاهر في الوجوب يعني شنو يعني الامر يدل على الوجوب يعني اذا شفنا ايه كريمه روايه شريفه فيها امر ماذا نستنبط نستنبط الوجوب صلى الله على محمد و عليه الطاهرين